هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي آزل عليك الكتاب منه آيات, منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم وأخر متشابهات فأما الذين في فِي زيغا فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود نار كدابئ آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلمون قل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 صحبُّ الشنواتِ من النساء والبنين والبنين والقناطيلمقطَره والقنااطيلمقااطَة من الذابِ والفِّ من الذاامِ والفظّةِ والخَين المسمةةِ والأَنعام والحرض ذ متاع الحياتة الددننّ обучение واللا